وقال الكافرون هذا Let قوم نوح واد وفرعون ذو الأوساد وثمود وقوم لوط وثمود وقوم لوط وأصحاب أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق وما ينهر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالا من فوق وقالوا ربنا لا ناقض فنقبض يوم الحساب على ما إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قصماني بغى على بينا ناب الحقي، فحكم بينا ناب الحقي، ونا تشقط وذينا إلى سوا. إن هذا أخي له تسع وتسع نرجة ولي نرجة واحدة فقال أكفرني ها وعزني في الخطاب خذ الظلمة بسؤال نعادتك إلى راجه وإن كثيرا من الخلق إلى يبغي بعض. على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل قَوْمَن نَدَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَنَسْتَرَّ فَرَرَبًا وَخَانَ رَكْعِيَ وَأَنَابَ غَفَرْنَا لَهُ وَإِنْ كَانَ لَهُمْ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا في الأرض فاحكون بين الناس بالحق فاحكون بين الناس بالحق ونا تبغى الله وَفَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وما خلقنا السماء كفروا، فوين للذين كفروا من النار أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ, أم نجعل تَقِينا كَمْ فَدَمْ انتاب إليك مبارك فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارثت بالحجاب وطفق مسحا بالسوق والأغناق ولقد فتن ن صُلَ م نواء القين إنك أنت الوهاب الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاق الفاوح حسن مآب واذكروا Mmm. -hmm. فَفِينَنَا اَخِيَارٌ وَتَكُونُ اسْمَاعِ لَوَنِ يَسَاوَذَ وَقُلْ من الأخيار هذا إذ وإن للمتقين لا سنات عدم مفتحة له الأبر في أتراب هذا ما تعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له أفاد هذا وإن للطاغين لشرم ما أب يصلونها فب. المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وأعلم قل لي هذا فوج قطح من معكم لا من in mm -hmm. fun كله <تصفيق> وانا إذ قال ربك للملائكة لأساعدين <تصفيق> فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبني سستكبر وكان أبي يدين، استكبرت أم كنت من الغالين؟ قال أنا خير من، فلقتني.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 No أَمْ لَن in